أَلَمْ مَا سَمِعْتَ بِمَكْرِ جَنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ إِنَّ وَعَدَتْ لَهُ مُتَّكَأٌ وَآتَتِ اللَّوْحَ دَتْ مِنْهُ النَّسِ ين وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن فلم ما رايناه اكبرناه وق قَالُوا إِنَّا أَرَيْنَا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَت تَذَكِّرْ كُنَّ الَّذِي رُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَا إِلَّنَّ يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ لِيُسْجَنَنَّ لا يَكُونُ مِن الصَّاغِرِينَ قَالُوا رَبِّ اسْدِلْ عَنِّي مَا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ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 إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَذَلَ لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَا يَسْجُنُونَهُ حَتَّىٰ حين.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 أَمِلُّ فَوْقَ رَأْسِهِ بُزْنَةٌ تُرْقَى الطَّيْرُ مِنْهُ نَذِ بِتَأْوِيلِهِ إِنَّنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَال لَّنَا ம கா முககோனிகிள்ளனவீத உயிலி கவளிய தியகும்தலிகுமமில்லமணியின் اتركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون